ان ربك لبالمرصاد فامن الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وَأَمَّا مَنْ آيَدَ مَتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ المسكين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 وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكران يقول يا ليتني قدمت لحياتي فَيَوْمَ مَآذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عبادي وادخلي جنتي